وبدينا بدنا إحنا المشوار إحنا الفتحاويين يشهد علينا الله ثوار من الخمسة والستين المشوار إحنا الفتحاويين يشهد علينا الله ثوار من والله ما في نجبان شجعان يصلح لاقينا والله ما فينا جبان ولا الغدر فينا يوم الصعب شجعان يصلح لاقينا مدينة مدينة إحنا علينا الله ثوار من الخمسة والستين مدينة مدينة إحنا المشوار إحنا يشهد علينا الله ثوار على راسي هي هي اسمك لهيب ونار يومك ماني اسمك على راسي هي هي اسمك لهيب ونار يومك ماني ناسي مدينه احنا احنا الله من الخمسة وستين بدينا بدينا احنا المشوار أمو رجال الفتح اللي يهابوا ياسر يا ابو عمار والله المجد جابوا أمو يرجال فتحل لم يهابوا ياسر يا ابو عمار والله المجد جابوا فيدينا فيدينا أحنا المشوار احنا الفتحاويين يشهد علينا الله ثوار من الخمسة و الستين فيدينا فيدينا أحنا المشوار اشهد علينا الله ثوار من الخمسة و والله يا فتحاوي رافع علم ديني هي هي لما انطلقنا اليوم لشلك فلسطيني هي هي والله يا فتحاوي رافع علم ديني هي هي لما انطلقنا اليوم water